والصفات صفّا فالزجرات زجرا فالتاليات نكا إن إلىها كل واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحيفا من كل شيء مارد لا يسمعون إلى المرء إلا على وينقدفون من كل جانب دحوم وله عذاب واصب. إلا من خطف الخطف تفأت به شهاب ثاقب فاستفدهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم يطين اللازب بل لازب التوسعون وإذا دكوا لا يدكوا وإذا واهوا يتأسخون وقالوا إن ذا اللازم مبين ايدا متنا وكنا ترابا وعظاما اين لمابعوثون او اباؤنا الاولون قلنا اموات وداخلون فانما هي زجره واحده فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين فرموا وما كانوا يعبدون الا الله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 فغويناكم إن كنا غوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنك ذلك نفعله بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أي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 أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طرها كأنه روس الشياطين فإنهم لاكلون لا منها فمارئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباء ضالين على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأورين ولقد أصلنا فيهم مودرين فنظر كيف كان عقبة المودرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادنا نوح فلنعم مجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوحي في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته إلي إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيف كان آليتا الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم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 رب هبلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في الملام أني أذبحك فانضر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمن ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت مؤيا إنا كذلك نجزي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 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَلَدَيْنَا هُمَا وَقَوْمُهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَلَصَلْنَاهُمْ فَكَانُوا الْغَالِبِينَ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 الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتردنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نطل من المرسلين إذ نجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإن كن تمرون عليهم المصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس من المرسلين إذ الفلك المشعون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا إنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبذنا عليه يَؤْمَنُ قَطِينٌ وَمَسْنَهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَٰهِينَ فَاسْتَفْتِهِمْ أَن يَرَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ تَسْوِيحًا شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَقُرَّاءُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْفَفَ ما لكم كيف تحكمون أ فلا أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إنكم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة سبأ وَلَقَدَ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 إنهم لهم المنصون وإن جودنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى فسوف يبصرون أما بعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح الموثنين وتولى عنهم حتى حين فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلتنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعدبوا آجاءهم وذروا منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهتين هواحدا إن هذا لشيء عجاب وطلق الملأ منهم ألمشوا واصبروا على آليتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أؤنزل عليه من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يدوق عذاب أم عيدهم خزائن رحمة ربك العزيز الوحاب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 صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عدل قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون وكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشرة كل له أواب وشدتنا ملكه وأتينا والحكمة وفصل الخطاب وهل أتاكن الْخَصْمِ الخصم يتساور المحاب الذقن على داود ففزيع من قال لا تخف خصما نبغ بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشتت ولا تشتت واهدنا إلى زواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فإن كثيرا من الخنطاء لا بغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فاستغفر ربه وخر فغفرنا له ذلك وإن لو عيدنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خريفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما لسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوين الذين كفروا من النار. لَنُجَازِيَنَّ أم الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُلَّهُ مِثْلَ مَا عَمِلُوا وَلَا نُظْلِمُ أَحَدًا إِنَّ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَهَبْنَا لِدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّ عِرْضَنَا لِلعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد الناس سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب فيني لي وهب لي ملكا لا ينبغي أحد من بعدي إن كانت الوحاب فسخرنا له الريح تجري بأمره غخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء ورواص وآخرين مطرنين في الأسقاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عيدنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوبا إبنادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب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 فاذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر والد وإنهم عيدنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسعد الكفل وكل من الأخيار هذلك وإن للمتقين لحسن مآب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 وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل آتم لا مرحبا بكم آتم قدمتموه لنا فبئسا القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشعار اتخذناهم سخريا أم عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا وما بالإله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ نبي أَنْتَ مَن مَّورِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِن عِلْمٍ بِالْمَرءِ إِلَّا الْآَنَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ يُحَاوِلُنِي إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِنَّ قال رَبَّكَ الْمَلَائِكَةَ أَنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أجمعون.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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لم لأن جهنم من كوم ما تبعك من أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا لكل العالمين ونتعلمن نبأه بعد حين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذي يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا, ما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفة إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي منه وكاذب كفاق لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاسْتَخْلَفَ مِنْ بَعْدِهِ مِمَّنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ وَالتَّعَالَى عَنِ الشِّرْكِ مَا يُشْرِكُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هو خلقكم من نفس واحدة ثم اجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم قلقا من بعد خلق في غلمات ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَيَتَشَوَّهُوا يَقضوا لكم ولا تزر وازعه وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان نُهوه دعا ربّه منيباً إليه ثم إذا حوله نعمةً من ثم إذا حوله نعمةً منهن يتما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أعدادا لله عن سبيل قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أما من هو قانت أنا الليل وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرموا الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن نعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن نكون أول المسلمين قل إني خاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فأعبد ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فرقهم النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطاغوتان يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب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 ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصرا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا يتقشعر منه جلود الذين أخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فما له من هذا أَفَمَن يَتَقِي بِوَجِيهِ سُوَءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالْقَوَالِبِ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَتَاهُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ الْخَزِيْفَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا وَلَقَدْ ظَهَرَ للناس لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ كل كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَدَّعُونَ غَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلٌ سَلَمٌ لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فَمَن أَظْلَمُ مِمَّا كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى الْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ سُوءَ الَّذِي, الذي يَعْمَلُونَ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 هل هن كاشفات ضره أم أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل, إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم إن أنزلنا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 فإذا مسّهم الضر صار ضحهم دعانا ثم إذا هم الله نعمه منا قال إنما اتيته على علم بل هي فتنه ولكن اثرهم لا يعلمون قال قالها الذين من قبلهم فما اخنوا عنهم ما كانوا يكذبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما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 أن تقول نفسي يا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكونت من المتقن أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي فكون من المحسنين بلى قد جاءت كاياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ذرى الذين كذبوا على الله وجومهم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 ولا قد أوحية إليك وإلى الذين من قبلك لين أشرب لا يحبق عن عملك ولا تكونن من ولا تكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكم من الشاكرين وما قد الله حق قدره والأرض جميعاً قبرته يوم القيامة والسماوات مطويات ميمين سبحانه ودع على يشركون ونُفِخَفِ الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قيام يَوْضُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَمُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ الْنَّبِيُّ والشهداء وَبُضِيعَ بينهم الْحَقُّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَمَنْ كل نفس ما عَلَى اللَّهِ بما وَهُوَ يُدْعَى الذين كفروا وَاللَّهُ لَا زمرا حتى إذا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نُذُرٌ مِنْكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نُذُرٌ مِنْكُمْ يتلون عليكم آيَاتِ رَبِّكُمْ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزرتها